لَمْ يَقُولُوا افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ملك من دونه مولى من ولا شفيع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 ثم سوَّه ونفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْيَادَ قَالِ لَمْ مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا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 أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدناد ان العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريت من لقائه وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لم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 إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون